الصالحات فله مأجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com